الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنواصل باذن الله سبحانه وتعالى شرح متن قطر الندى وبل صدى وكنا قد توقفنا عند احكام المضاعف يقول المصنف رحمه الله ومضارع وهذا هو القسم الثالث من احكام من اقسام الفعل لانه قال الفعل اما الفعل فثلاثه اقسام ماض وذكر احكامه وامر وذكر احكامه ومضارع ويعرف بلم وافتتاحه بحرف نأيت نحُ نقوم وأقوم ويقوم وتقوم إذا المضارع المضارع سميَ مضارعا من قو من المشابه فالمضارع معناها المشابه فالمضارع معناها المشابه مضارع مفاعر مشابه ماذا يشابه يشابه لسماء المضارع يشبه الاسماء ولهذا تجد أن المضارع ياتي معربا احيانا ياتي معربا احيانا قد سبق تقرير هذه المساله وهي أن الاصل في الاسماء الاعراب وقد تاتي بعض الأسماء مبنيه وأن الاصل في الافعال البناء وقد تاتي بعض الافعال معرب. واضح هذه الأفعال التي تأتي معربة هي فعل واحد في الحقيقة وهو الفعل المضارع فالفعل المضارع الأصل أنه مبني ولكنه قد يأتي معربا فلما رأوا أنه يأتي معربا فهذا فيه ماذا شبه بالأسماء لأن الإعراب من خصائص من خصائص الأسماء فشابه المضارع الاسم من هذه الجهة واضح وهناك بعض المسائل التي يذكرونها في هذا الباب ومثلها ليس محل بيانها الآن ستأتي باذن الله سبحانه ربما في ثنايا الشرح واضح إذا المضارع سمي مضارعا لأنه يشبه الاسماء قال فيعرف كعادته المصنف رحمه الله يبدأ بعلامات الكلمة علامات الاسم وعلامات الفعل الماضي والأمر الآن علامه المضارع بما يعرف المضارع قال فيعرف بان عفوا فيعرف ويعرف بلم ويعرف بلم يعرف بلم إذن علامات المضارع علامات المضارع مرت معنا في شرح الاجروميه واضح وذكرنا أن هناك علامات مشتركة بين من بين الماضي والمضارع وهناك علامات خاصة بماذا بالماضي وعلامات خاصة بالمضارع العلامة او العلامات التي تشترك يشترك بينها او فيها المضارع وال والا والماضي ما هي قد قد افلح المؤمنون واضح قد يعلم الله واضح الآن فقد تدخل على فعل المضارع وتدخل على الفعل الماضي لكن هناك علامات لا تدخل الا على المضارع منها التي رايناها السين وسوف السين وسوف وهما علامتان او قل حرفان دالان على الاستقبال يعني الفعل المضارع اذا دخلت عليه السين وسوف يدل على على المستقبل واضح ونبدا بما بدا به المصنف وقت وقتصر عليه وهو لم ولم من أخص علامات المضارع لم من أخص علامات المضارع لما لأنها تجزمه ولم الجزم لأن الجزم من أخص علامات المضارع وقد خصص الاسم بأن وقد خصص الاسم بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزمه إذن الجر من خصائص الاسماء فالاسماء تنصب وترفع وتجر ولا جزم فيها والافعال ترفع وتنصب ولا جر فيها اه وتجزم ولا جر ولا جر فيها إذن الرفع والنصب اعراب اعرابان اليس كذلك الاسماء تعرب عفوا الاسماء ترفع وتنصب والفعل مضارع يرفع وينصب إذن هم مشتركان فيه لكن ماذا بقي بقي الجزم والجر الجزم لا يكون إلا في الفعل مضالع. والجر لا يكون إلا في في الأسماء ولهذا قال لم لأن لم حرفه حرف حرف جزم والجزم من خصائص الفعل مضالع فاقتصر المصنف عليه واضح إذن قال يعرف بلم إذن الفعل مضالع يعرف ماذا بدخول لم لم هذا الحرف لم عليه من علاماته دخول لم عليه واضح مثال لم يلد ولم يولد واضح For لم He did not grow up, and انتهي الى اخر امثله كثيره جدا واضح لم هذه ماذا هذا حرف جزم انظر اذا وجدت لم ما بعد لم ما هو فعل مضارع مجزوم كذلك ما بعد لم ماذا فعل مضارع مجزوم اذا نبدا بالمثال الاول لم يلد انت تعلم ان لم من خصائص الفعل المضارع او من علامات الفعل المضارع مباشره نقول يلد فعل مضارع مجزوم بلم واضح بعد هذا ماذا تنظر انظر في علامه الجزم وهذه العلامات ستاتي بعد قليل باذن الله سبحانه وتعالى لم تفعلوا اذا تفعلوا مباشره فعل مضارع مجزوم بلم مفهوم لم ينتهي ينتهي من فعل مضارع مجزوم بلم نذكر العلامة أخرى التي نذكرها مصنف منها السين السين سوف واضح ها سيقول السفهاء سيقول السفهاء سأل سوف سوف يصليهم أو نصليهم والآيات كثيرة جداً واضح فسوف إذا ما بعدها فعل مضارع مرفوع سين سيقول ما بعدها فعل مضارع مرفوع ما رفعه انظر بعد في آخر الكلمة واضح الآن علامة الرفع سنعرفها وعلامات النصب والجزم كذلك إذا قال المصنف رحمه الله ويعرفوا بلم ويعرفوا بلم قال افتتاحه وافتتاحه أو افتتاحه كيف عندكم في المتن ضمه نعم من عنده الجر كلكم من عنده عندك في الشرح أو في لا المتن الشرعي افتتاه وافتتاحه طيب على على الرفع افتتاحه واضح الآن على الاستئناف يعني استئناف الكلام يعرف بلم واضح الآن وكذلك نقول وافتتاحه يكون بحرف كذا وكذا وكذا واضح الآن مفهوم وعلى الجر وعلى الجر يكون معطوفا على لم أن يعرف بلم ويعرف بافتتاحه مفهوم الآن بافتتاحه بحرف من حرفين أيت مفهوم طيب أيهما أولا الأولى الرفع الأولى الرفع على الاستئناف لماذا لأن هذه الاحرف وهي احرف الأحرف المضارعه في الغالب لا يعتبرونها علامة من علامات المضارع لما لانها تشتبه كثيرا مع باقي الافعال فالاستئناف هذا اخبار جديد أو اخبار عن شيء يتعلق بالمضارع أو من احكام المضارع فقال لك هذا الفعل, المضارع هذا الفعل المضارع يفتتح بحرف من هذه الحروف ولا يوجد غيرها إما الهمزة وإما النون وإما الياء وإما التاء يعني, يعني الفعل المضارع لا بد أن أوله همزة أو نون أو ياء أو, أو تاء بخلاف الماضي بخلاف الأمر يختلف المضارع لابد من هذه الأحرف الأربعة وهذه الأحرف الاربعه لها أحكام كذلك في حركتها أحرف المضارع نكتب عنوان أحرف المضارع على اعتبار أنه حكم متعلق بماذا؟ بالمضارع يفتتح يفتتح المضارع باحد هذه الأحرف الأربعة واضح وهي الهمزة الياء التاء النون والمجموعة في قولك أنا أيت أو نأتي كما قال ناظم مضارعا سم بحروف ناتي حيث لمشهور المعاني تأتي لايت نأتي تا الى اخره يعني هذه قلبها كما كما تتحادث على معنى هذه الاحرف احرف المضارعه لها حركه معينه واضح لها حركه معينه نمسح حلوان حركة أحرف المضارع اولا إذا كان أو نقول تضم أحسن نبدأ بالحكم تضم حتى لا يغيب عنا تضم هذه الأحرف واضح؟ تضم هذه الأحرف إذا كان الفعل ماذا رباعيا سنت كان الفعل رباعيا وتفتح تفتح فيما في ما عدا ذلك واضح وتفتح فيما عدا ذلك وتفتح المضارع هذا تضم هذه الاخر اذا كان الفعل رباعيا وتفتح فيما عدا ذلك اذا كان فعله ماضي لاني نعم نعم اذا كان باعتبار الماضي نعم ايه لان المضارع ما انه اشتق سنكتب هذه الملاحظه اذا كان الفعل رباعيا if الماضي future كان الفعل الماضي matter of كان ماضيه ماضيه had كان or if ماضيه was a كان ماضيه رباعيا matter ها verwirsch... نبدأ بالرباعي داح راجع نبدأ بالسهل داح راجع مضارعه you you انظر ضمة you داح ريجو طبعا يفصل ما قبل الله واضح ها o هنا قل o أو no أو to تُدَحْرِجُوا نُدَحْرِجُوا أُدَحْرِجُوا يُدَحْرِجُوا Wاضح Are you not a top of the mضارع? It is the Taa and the Nun and the Alif and the Ya It says يُدَحْرِجُوا زَيدٌ أُدَحْرِجُوا أنا هي Wاضح We are not a top of the mضارع We understand Zin Zahlaqa Zahlaqa Yuzahzi'u nuzahzi'u Uzahzi'u tuzahzi'u وأسوسا يوأسوسو وأسويسو وواسويسو توأسويسو ولا واسوساتلا واضح علما يعلم اعلم نعلم تعلم قاتل اقاتل نقاتل يقاتل تقاتل واضح الان واضح الان اذا كان رباعي فا اكرم طبق القاعده اكرم يؤكرموا نؤكرموا تؤكرموا يؤكرموا لكن حذبت الهمز انظر أكرم هذه لابد من مسح السبورة حتى تظهر إن هذا مما يغيب علينا وهذا سنعرف سيفيدنا في استنباط الأمر أو في استقاق الأمر انظر داح راجع داح راجع كيف تصير أو أو داح تبقى الدام مع الدام الدال مع الدال أقول في المضارع ماذا أقول أودح رجل منظر أودح أودح هذه فقط تغير تصير هنا كسرة تبه جيدا هذه تغيرت مع الفعل يبقى كما هو فهم طبعا هذا كان مبني على الفتح يصير ماذا مرفوع الآن اكرم أو اكرم اكرم أك راما ماذا ادخل الهمزة فقط انظر الهمزة تقابل تقابل الهمزة هذه الدال تقابل هذه الدال الهمزة واضحة هات همزة المضارعة وأضمها لأنه رباعي أو ثم ماذا أك أك الآن الراء كيف حركتها مكسوره مكسورة أكرمو فأين هنا؟ هذه فتحة، هذه ضم. أأكرمو أأكرمو همزتان متتاليتان واضح يبهونك ثقل ماذا فعلت العرب في صحاح؟ ماذا فعلوا حذفوا هذه الهمزة فصارت ماذا؟ انظر أك رأيت أكرمو أكرمو فهم هذا ما وقع للفعل اصله اؤك ريمو ثقل همزه المتتالي مع همزه ماذا فعلوا حذفوا هذه الهمزه طبعا لا يحذفون همزه المضارعه لماذا لا يصير مضارعا لان هذه الهمزه تدل على ان الفعل مضارع اردت ان اشي مضارعا لابد ان اتي بالهمزه او النون او الياء او التاء تتحدث عن نفسك عنهم عن نحن عن هو عن واضحا فتقول ادحرجوا واضح تدحرجوا يدحرجوا اكرموا تقول اكرموا تاكرموا تاكرموا الان ثقل في الهمزه مع الهمزه ماذا فعلوا حذفوا هذه الهمزه هي همزه المضارع مفهوم فقال صار ماذا أكرموا مفهوم الان لمست أكرموا الثقل هو في الحقيقه في الهمزتين فقط لكن حذفوا الهمزه في جميع احرف المضارعه حتى تكون قاعده مطرده فاصل فاصل نكرم نؤكرم ويكرم يؤكرم وتكرم تؤكرم فحذف الهمزه في جميع الافعال فصارت اكرم نكرم تكرم ويكرم مفهوم هذا هذا سيفيدنا بعد نهايه فعل المضارع نتحدث عن اشتقاق الامر من المضارع ونعود الى هذا راينا الان لأنه قد تقول أنا اردت أن تشيئ فعلا المضارعة ماذا تفعل تأتي بحرف مضارعة وتدخله على الفعل وتد... وتكسر ما قبله كرم كرم يكر يكر واضح الآن اكرم ونكر دي هذه الطريقة تقول أنت أكرم كيف وماذا وقع أين الهمزة جوابه أنها حذفت خلاص عرفنا هذا طيب سيتضح اكثر هذا يعني قد يصعب على بعضكم لكن ليس بالله ما عدا الرباعي ما عدا الرباعي هات اي فعل ثلاثي ذهب يذهب اذهب نذهب تذهب انظر ما عدا الرباعي ماذا ذهب ذهب اردت ان تاتي بالمضارع ماذا تاتي همزه همزه القطعه او حرف من حرف مضارع اذ أَذْهَبُ نَذْهَبُ يَذْهَبُ تَذْهَبُ واضح? الآن أين أحرف مضارعة؟ الهمزة والنون والياء والتاء كيف حركتها؟ مفتوحة نَذْهَبُ تَذْهَبُ يَذْهَبُ كلها مفتوحة خماسي مثلا خماسي استنبط سداسي استنبط سداسي ياس ياستنبتوا ياستنبتوا ياستنبتوا تستنبتوا إستغفره سديسي إستغفروا نستغفروا تستغفروا كيف حركة حرف مضارعة مفتوح الخمسة تخلّى يتخلّى نتخلى أتخلى تتخلى إن تأخبى ينتخيبوا أن واضح الآن فصار ماذا الفعل ماذا يكون ماذا رباعيه يكون حركه المضارعه فيه ماذا ماذا مفتوحه واضح الآن؟ هذا المثال اتى به صاحب المثال واضح مفهوم الآن؟ طيب عرفنا الان حركه حرف المضارعه ننتقل الى ما بعدها هذا بابه في الحقيقه هذه جزئيه بابها علم الصرف بابها علم الصرف لك بما ان هذا مصنف لا باس من من التعريج عليها قال ويعرف بحرف ا وافتتاحه بحرف من نايت من نايت يقصد الاحرف لا يقصد الفعل مفهوم يقصد الحرف أحرف من نأيت يعني يقصد النون او الهمزة أو الياء أو التاء نحو نقوم وأقوم ويقوم وتقوم قلت قبل قليل أن هذه الأحرف لم تجعل علامة مميزة لفعل مضارع لماذا؟ لأنها تشتبه مع بعض الأفعال تبتدئ بهذه الأحرف مثلا الهمزة هناك افعال تبتدئ بالهمزة أصالة تكون الهمزة حرفا أصليا كآكالا الآن أنت لما ترى الهمزة تقول هذا مضارع لا هذا ماذا هذا امر آه عفوا هذا ماض هذا ماض الهمزه هذه ليست حرف من احرف المضارع هذه همزه اصليه في الفعل واضح مثلا تجد اكرم اكرم هذه الهمزه ليست داله على المضارع ليست اصليه هذه ليست اصليه ولكن ليست داله على على المضارع واضح الان رايت ليست دلالة على على المضارع آخر جاء أدخلاء أثابة أنابا هذه ليست حرف المضارعة كما تقول مثلا في النون نابع نابع الماء نابع النون ليست حرف من أحرف المضارعة واضح لا هي ماذا حرف أصلي مفهوم الآن نافسأ هذه النون ليست حرف من أحرف المضارعة هذه حرف من الفعل نافس واضح ان نافس التاء مثلا ينع ينع على الزرع ينع ينع عليا حرف اصلي في الفعل ليست حرفا من احرف المضارعه ماذا بقي عندنا الت تابا تابا تكالب القوم هذه ماذا هذه افعال ماضيه والتاء والنون فيها ليست من أحرف المضارعة لهذا لم تجعل أو أكثر النحوي لم يجعلوا هذه الأحرف علامة مميزة للفعل؟, للفعل المضارعة والأصل أن العلامة تكون ماذا مميزة مميزة جدا للفعل أو للشيء الذي تجعل له علامة أرأيت لم؟ هل تجد لم في الأفعال إلا المضارع؟ هل تجد لم على الأسماء؟ لا تجد وبهذا إذا وجدت لم تتيقن أن ما بعدها مضارع if you look at the hamsh, it will happen to you, and you say, maybe you don't know what to do, then it will not be a unique thing. Is it clear? And Allah knows رأى تأتي بآه في المضارعة وهي مثلا الهمزة فنقول أرى أرى أنا أرى كذا وكذا وأرى هذه على هذا القول هي من باب أفعل من باب أفعل لكن قد تجد أرى وهي مكتوبة مثلها انظر أرى هذه تحتمل وزنين تحتمل امرين تحتمل أنها مضارع وهي افعل من را يعني كما تقول مثلا را هذه انظر را ذهب را ذهب واضح الان انت لو قلت المضارع من ذهب ماذا تقول اذ اذ اذهب رايت اذهب بضم الباء اذهب واضح لو اردت ان تقول يعني تجعل هذا الفعل يعني متعدي تاتي بهمزة التعدي فتقول اذهب أذهبه يعني تقول أو أنا تقول أنا أذهبته مفهوم الآن أذهب زيد عمرا إلى السوق هذا ماضي أو أمر أو مضارع ماضي أذهب زيد عمرا يعني يعني ذهب به مفهوم ذهب به هذا أمر آه عفوا هذا ماض لكن هذا يظهر بين ذهب وأرى يختلف لماذا سأريك عندنا أولا ذهب ذهب مضارعه المسند اليك كانت ماذا تقول انا أذهب انا أذهب أذهب وزنه في الصرف افعل أفعل واضح مضارع أنا أذهب أنا أقوم بعملية الذهب فهم؟ الآن هذا عده أدخل عليه همزة تعليه أخرى ليست هذه الهمزة هذه همزة مضارعة حرف من حروف المضارعه تقول اذهب أذهب انظر حركه الباء هنا فتحه وهنا ضمه هذا دل على انه مبني على فتح فهو ما ماض اذهب مثلا زيد عمرا واضح اذهب زيد عمرا هذا ما هو هذه تسمى همزه التعديه همزه التعديه وهي وهي على وزن أفعالا أفعالا واضح الآن الباء حرف صحيح تظهر عليه الحركة الباء حرف صحيح ليس حرف علاء تظهر عليه الحركة لو قيل الآن الفعل رأى الفعل رأى أتمع. الآن راء، راء. الألف هذه لا يمكن تعرف الحركة حركة هذه ماذا نقول فتحة مقدرة ليس كذلك الآن هذا أدخل عليه همزة المضارعة كما قلت هنا أذهب ماذا تقول أرى أرى وزنها افعل يعني انا أقوم بعملية الرؤيا أنا أقوم بعملية ارى أرى أن الأمر سيكون كذا وكذا مفهوم؟ أدخل عليها همزة التعديا اريني أنظر إليك كما قال موسى هذا ابراهيم اريني موسى اريني انظر اليك اروني واضح الان هذا ما هو هو من هذا الباب اذهب اراه كان يقول لك اريتكم العلم سهلا او اريتكم الاصلاح حسنا يعني وريتكم واضح الان اريته مفهوم اريته وأريته وأريته واضح الان فإذا ابقىت عليه همزه تعدييه فهو ماذا من باب افعل كيف يبقى يبقى نفسه ارى أرى زيد عمرا ماذا اراه أراه العلم نافعا ارى زيد عمرا العلم نافعا يعني بينوا بان العلم نافع لكن في النطق ماذا هل يختلفان لا يختلفان لماذا لأن الضمه هنا لا تظهر والفتحه هنا لا تظهر فهي مقدره في كلا الحالين كيف تفرق بينهما تفرق بينهم من خلال ماذا خلال السياق واضح الان القوم من خلال السياقه ولهذا هذا بابه علم الصرف حقيقه ليس عن النحو فقط لما سالت قال لك يا زورو عنك شيء من التي بس هذا رحمه الله ويضم اوله ان كان ماضيه رباعيا كيدحرج ويكرم اشار اليها المصنف ان لما اراه ويضم أوله إن كان ماضيه رباعيا كيدحرجوا ما رأيناه ويفتحوا في غيره كيضربوا ويستخرجو رأينا الآن هذه ماذا هذه أحكام تتعلق بأول المضارع يعني بأحرف المضارع وقد رأيناها تفضل شيخ بالنسبة للفعل ترى صح صحيح أن يسبي العرض هذا رباعي نعم لا هذا خماسي التاء والراء والشين مرتين اربعه والحاء خمسه تفعل يعني خامسه يبقى ما الان الى هنا مضى معنا قال ويسكنوا إذن هنا شرع المصنف في احكام اخر المضارع قال ويسكن اخره مع نون النسوه نحو يتربصن الا ان يعفون ويفتح مع نون التوكيد المباشره لفظا او تقديرا نحو لينبذن ويعرب فيما عدا ذلك نحو يقوم زيد ولا تتبعن لتبلون فاما ترين ولا يصدنك ويفتح ا ويسكن اخر الان شروع في احكام احكام المضارع او احكام اخر المضارع هكذا احسن اخر المضارع اولا للمضارع حكمان رئيسان للمضارع حكمان رئيسان نكتب للمضارع حكمان رئيسان رئيسان أولهما البناء وثانيهما الإعراب واضح؟ في رأيكم بماذا نبدأ؟ بالبناء أم بالإعراب؟ بالبناء لأنه الأصل وهذا ما ذهب إليه المصنف قال ها ويسكنوا لأن تسكين من أحكام البناء انظروا هنا ماذا قال قال ويعربوا فيما عدا ذلك هذا الإعراب إذن بدأ بالأصل لأن الأفعال الأصل فيها أن تبنى فبدا بما هو اصل قلت لكم دائما كتب او تكلم أو تحدث يبدا بماذا بالاصول ثم ينتقل الى الى الفروع اذن اولا البناء بناء المضارع هذا من جهه من جهه اخرى كذلك يعني البناء محدد في المضارع يكون في حالين فقط واما الاعراب ثلاث أحوال فبدأ بماذا بالاقل لتفهم الباقي يبقى لك لو قيل لك مثلا هناك في مجلسنا هذا عشرون شخصا واضح عشرون شخصا فيهم مثلا شخصان مثلا أجنبيان واضح هل يعني من حيث العقل والفطن والذكاء أن يميز لك الثمانية عشر أو أن يبدأ بالشخصين قال الشخصان علامتهما كذا وكذا وكذا والباقي أبناء البلد أو يبدأ بأبناء البلد لك الباقي هم الاجنبيان بماذا يبدأ؟ الأصل أن يبدأ بالأقل يميز لك الأقل والباقي يتميز بماذا؟ ببقائه واضح الآن فهنا البناء له حكمان فقط بناء على الفتح وبناء على السكون والإعراب يكون مرفوع ومنصوب ومجزوم والمرفوع يكون رفعه ضمة ورفعه واثبت النون والمنصوب ينصبه فتحة ظاهرة ومقدرة ونصبه كذلك حذف النون والمجزوم يجزم بالسكون ويجزم بالحذف والحذف يكون بحذف النون ويكون بحذف حرف العلم مفهوم؟ إذن يبدأ بماذا؟ بالبناء فبدأ بماذا؟ بالبناء من هذه الجهه كذلك وإلا فالأصل أن يبدأ به لأنه أصل قال رحمه الله ويسكن آخره مع نون النسوه بدأ بالبناء على السكون أولا لأنه الأصل والأصل في المبني أن يسكنه هذا من جهة كذلك لأن البناء على السكون يكون مع ضمير واحد فقط والبناء على الفتح يكون مع حرفين نون التوكيد الخفيفة والثقيلة فبدأ بماذا بالاقل قال اولا البناء على الفتح عفوا على السكون تقول يبنى وماذا قال قال يسكن يعني يبنى على السكون قال يسكن آخر يبنى المضارع على السكون إذا اتصلت به نون من نون al نون Noon al-inath. نون man ولكن says هذا فيه ماذا same. But في same is what? What ليس the محصورا In هل هو محصور في increase لا محصور values. ليس محصور في is يعني هناك special. Is the حتى قال بعض الدارسين special in the same? جمع المذكر السالم اشرف من جمع المؤنث السالم لما لان جمع المذكر السالم لا يكون الا في حالات ضيقه في المذكر في العاقل او صفه العاقل اما جمع المؤنث السالم فكل ما لا يجمع يعني ما يمكن أن يجمع جمع مؤنث سالم صحراء صحراوات بنايه بنايات واضح لنا عمارات، لكن لا يمكن أن نقول بناءات نجمعها جمع مذكر سالم. واضح الآن؟ فهو أشرف. الآن، فقال نون النساء، الأليق والأنس نقول نون الإناث. كما قال ابن ابن مالك. وفعله أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا. إن عريا من نوني توكيد مباشر ومن نوني إناث نوني اناث سماه إناث. كي يرع لمن What نون non مثال Here, an-phil Can you give us a example? Yusjanan Ah Yusjanan These non-inath? Ah Wal-walidat Yur-di'na Ha Wal-walidat Adolim, tell us يرضعنا لكن ما عليش ننوع يرضعنا أولادهن حاولين كمين الآية ها انظر يرضع, يرضع انظر نحاول أن نراجع ما مضى يرضع ها هذا فعل حرف المضارع كيف حركته مظمومة إذن هو رباعي خماسي أو سداسي أو ثلاثي رباعي ما هو ماضيه أرضع تعرف أنه رباعي حركة مضارع حرف مضارعه مظلومه اذن هو رباع يرضعنا يرضع انظر كسر ما قبل اخ يرضع فنقول في اعرابه سلامه من يعرف نعم تفضل يرضع فعل الله على السكون لتصلي من اين المسعود دون النسوه لا no, no. No, no, no. No, no, no. She's the real one here. But until she doesn't have to be in this rule, it always makes it no. No, no. He's holding the power of the wall. It's not a built-in. Look. He's holding the last one. Where واضح والنون هذه دائما فاعل نون الاناث دائما فاعل تقول ونون التو... ونون الاناث ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل مثال اخر ستعربه انت او تعربه انت يتربصنا او مثال اخر ها قطعنا قطعنا قطعون تهلا نبيك يا اسلام لو غيرك قالها يد يدربنا يدربنات تفضل نعم يا مضارع يعني السكون ها هو هو او هو هو يضربنا من وقع عليه الفعل اكتشف فيه انت تراه مستتيلا ها نون انث مو صعب هذا يا ناس ها ماذا قلنا في يرضعنا محمد ماذا قلنا في يرضعنا ايه ونن انث آه نون الإناث كيف نعلبها؟ انظر هنا تبي؟ نون الإناث كيف نعلبها؟ إيه كيف نقول عنها؟ إيه متصل مبني على الفتح الفتح الفتح ليس فتحة الفتح في محل رفع فعل ولا بد لمن أراد أن يتعلم أن يقبل وأن يشارك وأن يحاول لما تبقى خائفا ولا محتشما او مستحيا واضح لان الذي يحاول ويخطئ خير من الذي لا يحاول مفهوم ليحاول ويخطئ ويغلط احسن بكثير من الذي لا يحاول أو, يرجو او يتمنى ان لا يسال او يتمنى ان لا يسال لا يرضع قال يرضع فعل مضارع ماضي اخطات لا باس معلش تخطئ هذه المرة والمرة القادمة لكن ماذا تتعود ويذهب عنك هذا الخوف هذا الحاجز الكبير الذي يحول بين طالب العلم والعلم سيما في الإعراب والنحو لابد أن تتمرن وتعود نفسك أن تعرب لأن إذا ما عوش نفسك تعرب الآن حيث يصحح لك فإنك لا تحاول ابدا مع القرآن أو مع الآيات وأنت ومع الأشعار وأنت تسمع مثلا لأنه أنت تعرف هنا والبارد يرضعنا تسمع مثلا آية أو بيت شعري فيه كذا فتقول آه هذا مرة معنا إذن هذا ماذا كذا كذا تعود إلى المصحف إلى كذا تسأل عن الآية فتجد ماذا أنك قد عصبت شيئا وتعلمت شيئا وتسأل عنها بعد ذلك هل هذا الاعراب الذي وصلت إليه صحيح أو, أو غير صحيح فلا بد إن إنسان يعود نفسه مثال آخر ها <تصفيق> يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَبِهِ يُدْنِينَ يد عَلَيْهِنَّ الآية من يعرف يُدْنِينَ إذن يدني حركة مضارعة كيف هي مضمومة وليس مرفوعة مضمومة إذن هو فعل رباعي يُدْنِينَ من يعرف من يعرف ما إيش خطأ؟ ما إيش؟ ماذا فهمت من هذا لحد الآن؟ ماذا فهمت؟ حاول أن تطبق ماذا فهمت؟ ها فعل المضارع ابن عن السكون صحيح؟ أين السكون؟ أين هو؟ لا يقدر السكون دائما يظهر البناء إذا إذا كانت نون التو نون الإناث فالبناء يظهر عن السكون أين السكون؟ اليا يدني يدني سكون أو لا سكون ليست حركة يدنينا انظر نن الإناث اين هي وتحرك فهم إبراهيم نن الإناث كيف نعلبها بسيطة جدا ونن الإناث ضامر متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل واضح ننتقل إلى غير هذا إلا أن يعفونا واصل مثال ذكره المصنف المطلقات وتربصنا ونثثة إلا أن يعفونا إلا أن يعفونا أو الذي بيده عبضة النكاه إلا أن يع يعفونا أو مواصل مفيد أو يعفو يعفو الذي بيده عقد النكاح الآية ها من يعلم إلا قالوا لن نبرح عليه عكفنا حتى يرجع إلينا موسى هنا قال إلا أي أي يعرفون أو او وال أو يعرفوا ها زيد اثنان ثلاثة Four. تفضل. will ask. Yes. Where is the genetics? This. Thank you. Okay. What is this? What does it do there? We will answer. That is و... وإن المولى هذا انظر هنا نصب ظهر نصب لأنه معطوف على منصوب أو أو نقول منصوب بأن مضمرة ها أين النون محذوفة هذا أو هذا أين النون, ها أين النون؟ لا لا لا لا لا هذا الفعل مبني مبني البناء يغير الشيء لا لا لا لا لا لا هذا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كما هي لأنها مبنية. لكن نقول مبني في محلي نصب مبني في محلي رفع مبني في محلي جرب هنا مبني يعفو لماذا مبني لأن هذه نون الإناث ها فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ماذا تفعل المضارع نصب بماذا بحذف النون لكن هذه نون الإناث هذه نون الإناث واضحا فنقول يعفون فعل مضارع مبني على السكون عفا يعفو الواو واو حرف اصلي هذه مش واو الجماعه يعفو مبني على السكون في محل نصب بان مضم بان ظاهر في محل نصب لانه مبني على السكون في محل نصب النون نون الاناث نون اناث مبنيه على الفتح في محل رفع فاعل في شرح قطرنا دا يفرق هنا ويذكر مساله لكنها صعبه علينا واضح الان للتفرقه بين هم يعفون النساء ماذا نقول يعفون النساء يعفون والرجال انظر تامل بارك الله فيك النساء هذا اناث يع يعفون والرجال والرجال يعفونا هذا لا يظهر لك الآن لكن انظر كيف يظهر لك تقول النساء كتب يك يك تب نا والرجال يكتبونا رأيت النساء يعفونا الرجال يعفونا النساء يكتبنا والرجال يكتبونا انظر يكتبونا هنا هذا الفعل عفا عفا مفاضح أصله هو لكن يختبئ يشتبه مع هذا هذا مع هذا لانه معتل الاخر هنا فهنا لو صرفته مع النساء مع الرجال لا يمكن ان يظهر هل هذا هو هذا لا هذا نقول يعفون فعل مضارع مبني على السكون والنون نون الاناث في محل رفع فاعل وهنا نقول فعل مضارع مرفوع موش مبني ورسعه ثبوت النون والواو للجماعه واضح يعفون هذا أصله الرجال يَعْفُوُو يَعْفُوُونا أما هنا أصله كما هو يَعْفُونا لكن يشتبهان لو هنا أدخلنا لم أو لن يعني التي تنصب وتجزم نقول النساء لم يَعْفُونا تبقى كما هي النساء لن يَعْفُونا تبقى كما هي هنا ادخل النصب الرجال لن يعفو الرجال لم يعفو اين النون علامه للجزم كما سياتي ان شاء الله مفهوم؟ النساء يكتب انظر بناء على السكون يكتبنا الرجال يكتبو نعم ادخل النصب هنا النساء لن يكتبنا تبقى كما هي لم يكتبنا تبقى كما هي لان هذا بناء هذا اعراب الرجال لم يكتبوا اني الرجال لن يكتبوا تحذف النون علامه على النصب كما سيت تقريره في الدرس القادم ان شاء الله المصنف ذكر هنا مثال ليتنتبه اليه أن هذا من المبني على السكون لانه متصل بنوني بنون الاناث فتقول الا أن أن حرف مصدر ونصب يعفون فعل مضارع مبني على السكون لماذا لاتصاله بنوني الاناث ونو في محل نصب ونون اناث ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فعل ونتفي بهذا القدر إلى هنا ونواصل. <تصفيق>